بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 117. لا حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد 118. يا أيها الذين آمنوا لا تحلون 129. ولا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم 119. وإذا حللتم فاصقادوا 110. شَنَآنُ يجرمنكم شنآن قوم 111. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 112. وتعاونوا على البر 119. والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 111. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما اكل السبع الا ما ذكيتم 117. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام 118. ذلكم فسق 119. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ 112. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب 113. اليوم أحل لكم 111. وَطَعَامُ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 117. وحتيتموهن محصنين 118. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أحدان 119. ومن يكبر بالإيمان فقد حبط عمله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 أَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جنبا 119. كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد مِنَ من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ليجعل عليكم حَاجٌّ وَلَكِنْ يُرِيدُ يُطَهِّرُ رَأْسَ مَوْلِيهِ وَيُتِمَّ مَنَّتَهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ مَنَّتَهُ عَلَيْكُمْ لعلكم 119. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور 117. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 118. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 119. اعدلوه وأقرب 118. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 119. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 117. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 118. يا أيها مَتَاعَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَمَّا قَوْمٌ أَنْ يَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذَمَّا قَوْمٌ أَنْ يَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عنكم 119. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون